112. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 113. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد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 117. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 118. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بويقكم هذه إلى المدينة فلينظر, فلينظر أيها فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرضموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا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 117. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 118. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت 119. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 شَرِيكٌ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَمُبَدِّلْ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 119. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 110. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا ذنَ <تدنا> لِ الظَّالِ مَِ نَارًا أَحاقَ بِهِمْ تُادِقُهَا وَإِن يَستَغِيثُ يُغَثُ بِمَا إِكَمُه يَش الودُ بِسَ الشَّرابُ وَسَأَثْمُ تَفَقاء 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 110. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور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 111. وانتكئين فيها على الأرائك 112. نعم الثواب وحسنة مرتفقا.